t <laughs> h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 موسوعه ي النابلسي ل ل ع ل و س ت ب ر ق و ا ل و ا أ س ا و ر فضة ل ا ه م ر ب ه ا س ر ا ء الله كان الحسنى وكان ك س ع ي موسوعه م ش ك النابلسي نحن ن ز للعلوم فاصبر ربك ن ه م م ث الاسلاميه أو و ك ف و ا اسماء الله الحسنى ط و ي ه